هو الأفكار الليبرالية في مصر. بيقول مؤلف حفظ الله شهدت بدايات القرن العشرين ظهور الأحزاب السياسية في مصر، فكان للفكر الليبرالي نصيبه من هذه الأحزاب. في سبتمبر ألف وثمانمئة واثنين وخمسين صدر قانون لتنظيم الأحزاب، فألغى جميع الأحزاب السياسية يعني بعد ثورت يوليو. هو في الواقع عشان إنه بس يعني نفهم قصة. العلاقة ما بين الأحزاب السياسية وما بين الليبرالية أو حتى يكون عندنا تصور لأن الحدث كذا كذا هي تطرق لقضية مشروعية إنشاء الأحزاب وبعد صورة خمسة وعشرين يناير ظهور مسميات جديدة للي الأحزاب فلابد أن نحن نفرق ونحن نتكلم على مسألة الأحزاب نفرق في تطور التاريخ يعني كثير من الأخوة حمك الله أثناء النقاشات في مسألة مشروعية تكون الأحزاب أو عدم شعبيتها أو جدول العمل السياسي أو عدم جدوله أو مسألة دخول التهارات الإسلامية العمل السياسي وغيره في بعض الناس ما بترعيش سياق التاريخ في بعض الناس ما بترعيش سياق التاريخ يعني أنا كنت في حوار مثلاً مع بعض الإخوة فبي بي بيحشد كثير من النصوص وك مش النصوص بقى كثير من النقولات عن علماء أفاضل أجلاء لكنهم جميعاً توفوا قبل ثواني خمسة وعشرين يعني. يعني كلام الشيخ ابن باز وكلام الشيخ ابن عثيمين وكلام الشيخ الالباني على مساله العمل السياسي ومساله الانضمام او تكوين او انشاء الاحزاب كل ده كلام سابق للثوره وفي سياقات تاريخيه الاحزاب اللي موجوده على الساحه كلها احزاب بتنتمي للتيار العلماني فاحنا رجاء واحنا بنتكلم نفهم السياق التاريخي بدايه انشاء الاحزاب مطلقا كانت الاحزاب كلها تتبنى الفكر العلماني ولم يكن هناك اي حزب بتبنى مرجعيه الشريعه الاسلاميه او بينادي بتطبيقها وان كانت هذه الاحزاب في ذلك الوقت كانت اقل عداوه للتيار الاسلامي او لثوابت الاسلام من الان لكن النهارده بنرى احزاب بتصرح بمعاده الشريعه وبتصرح بمعاده الماده الثانيه ودعوه الغائها ومثل هذا ف القضيه اللي عايزين نتكلم فيها ان مساله انشاء الاحزاب في الاساس هي مساله من المسائل اللي اختلف فيها العلماء والكلام برضه على مساله الدوله الاسلاميه يعني الدوله الاسلاميه في ظل وجود دوله الخلافه وفي ظل وجود حاكم مسلم ووجود ولي الامر هل هناك حاجه لانشاء احزاب اسلاميه او انشئ احزاب بصفه عامه تتبنى توجهات وتكون لها نوع من المعارضه وتسعى للوصول للحكم دي مساله اختلف فيها المعاصرين لكن لو بنتكلم على واقع واقع الاحزاب بدايه ما نشات زي ما هيعرض الكتاب هنا اغلبها كانت احزاب علمانيه بعد الثوره ا حدث تطور ايه هو التطور ده ان سمح بانشاء احزاب ذات مرجعيه اسلاميه طبعا الدستور او قوانين انشاء الاحزاب اللي كانت خضوعه ل صفوت الشريف رجل حسن مبارك في السياسه يعني كان طبعا هو رئيس كان رئيس مجلس الشوره وهو اللي كان ماسك لجنه شؤون الاحزاب اللي بتنشئ الاحزاب فكان بينشئ الاحزاب على مزاجه لكن كانت في ماده محطوطه يحظر انشاء الاحزاب على اساس ديني وبالتالي كان اي حزب صاحب توجهات اسلاميه حتى لو يسيره جدا كان يتم عرقلته في حين ان بيطلق العنان لبقيه الاحزاب فدونكم مثلا مثال بتاع حزب الوسط ابو العلاء ماضي وهذه الطائفه هم كانوا ناس منتمين لجماعه الاخوان المسلمين من قديم وبعدين تركوهم او يعني يعني بعدوا عنهم وصاروا بياخذوا توجهات يعني اكثر هم بيسموها اكثر انفتاحا يعني وتقدموا للحصول على ترخيص بانشاء حزب اسمه حزب الوسط ظلت القضيه منظوره من المحاكم ما يقرب من 18 عام عشان تعرفوا يعني ان القضاء المصري النزيه قضاء مصر الشامخ اللي هم بيستدعوه في كل ما ايه كل ما يحتاجوه لما يصدر مثلا لسه قرار امبارح او اول امبارح بالغاء تعيين النائب العام ويطلع النائب العام يرجع عماد محمود يبقى قضاء مصر النزيه قضاء مصر الشامخ واحترام احكام القضاء وتقعد قضيه 18 سنه قضيه انشاء حزب حزب اللي هو حزب الوسط والقضايا بتقعد فعلا ب 18 سنه وفي قضيه مش عاجباهم او حته مش عاجباهم مثلا زي قرار بتاع حل مجلس الشعب فمجلس الشعب السابق خد في ايدهم ايه غلوه كام يوم فهو يعني القضاء المصري النزي زي ما بيقولوا يعني فعلا الواحد كل ما بيتامل احكامها القضاء المصري المتناقضه وتفاوت الناس في التعامل معاها يعلم علم اليقين انه من لم يحكم بما انزل الله فؤلاء هم الكفار واولائك هم الفاسقون واولائك هم الظالمون فعلا ولو كان من عندي غير الله لوجدوا لو فيه ايه اختلافات كثيره سبحان الله فعلا احكام القضاء المسيسه فمن ضمن احكام القضاء ديت ان هو كان تابع لل لجنه شؤون الاحزاب في قضيه انشاء الاحزاب دي ونظرت قضيه انشاء حزب الوسط فتره طويله جدا جدا لغايه الحزب لم ينشا حزب الوسط لم ينشا الا بعد الثوره فاللي عايزين نشير اليه ان قضيه انشاء الاحزاب نفسها قضيه خلافيه بين اهل العلم لكن كان في اتفاق لكلمه الكثير من العلماء المعاصرين على حرمه الانضمام للاحزاب صاحبه صاحبه التوجه العلماني وصاحبه التوجه المخالف الابجداد الشيخ اعزائي الاحزاب الليبراليه وزي الاحزاب الماركسيه والاشتراكيه والشيوعيه دي طبعا كانت هوجه الاحزاب ديت موجوده في الحقبه الناصريه وما بعدها فصدرت فتاوى العلماء بتحريم الانضمام تحت هذه الاحزاب بعد ذلك ظهر يعني ايه ظهرت الحاجه لمشاركه بعض الاسلاميين او ظهرت الدعوات لمشاركه بعض الاسلاميين في السياسه سواء كان دخول كمستقلين او في ضف تحت نطاق بعض الاحزاب اللي هي ما فيهاش مخالفه صريحه للتيار الاسلامي وبرده هنا اختلفت اقوال العلماء المعاصرين بعضهم منع من الامر ده تماما وقال ان محاوله التغيير عن طريق السياسه او محاوله المناداه بتطبيق الشريعه عن طريق الاحزاب هذه الاحزاب او محاوله تقليل الشريعه عن طريق هذه الاحزاب لا جدوى منها وبعض العلماء قالوا يجوز من باب تقليل المفسده ومن باب اعلاء كلمه الله عز وجل او يعني إنذار الناس أو مثل هذا. وقبل الثورة هناك فتاوى صريحة لشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ ابن باز والشيخ الألباني يجوز فيها أتت أتتهم يعني فتاوى من الكويت ومن الأردن ومن الجزائر بتلح عليهم في الطلب يعني ماذا نفعل الانتخابات على أبواب ومثلاً في بعض الناس الإسلاميين المترشحين أو بعض الإسلاميين عايزين يترشحوا في الجزائر جبهة الانقاذ نصوت لها أملاء في البرلمان الكويتي وكانت هناك فتوى صريحة من الشيخ ابن عثامين أقوالها فتوى بيقول فيها بيسألوا يعني هل المشاركة السياسية إذا أم لا قال أنا أرى أنها واجبة حتى يعني نوصل صوت الإسلاميين ونقلل الشره وأنا أترك الساحة للعلمانين اللي عايز أقوله كل الكلام ده إخوينا وال والخلافات اللي كانت بين العلماء المعاصرين ابن باز والالباني وابن عثيمين وغيرهم من المعاصرين يعني بعد الثوره الكلام ده مختلف الكلام ده مختلف لان الساحه اصبحت متسعه ومفتوحه وفي فرصه للتغيير الحقيقي يعني او لمحاوله التغيير فاذا انا اعتقد ان لو كان هؤلاء الافاضل رحمه الله عز وجل ابن باز وابن عثيمين والالباني كانوا احياء في الآن بعد الثورة، كانت يعني كلمتهم أكثر قوة وأكثر وضوحًا في وجوب إن الإسلاميين يتقدموا المشهد ولا يتركوا الساحة خالية للعلمانيين. إحنا نتكلم على الأحزاب وبداية نشأتها وهن وهن وهن في النهاية يعني هنتكلم على الأحزاب القائمة في مصر الآن. لكن قضية إنشاء الأحزاب والانضمام في الأحزاب نفسها، أنا قلت إن هي كمسألة يعني كان فيها اجتهاد للعلماء وراجع فيها إن حتى النصوص. اللي بيسقطها، اللي بيمنع من العمل الحزب أو الانضمام للأحزاب أو بيحذره منه النصوص بتساق في غير محلها لما يأتى بقول الله عز وجل يعني وتقطع أمرهم بينهم زبورا كل حزب بما لديهم فرحون إنزال الآية على الأحزاب السياسية في نوع من الإه التجني يعني هو كلام على ال ال المشركين وعلى المناوئين للشرع وأنهم بيتكتلو ضد شرع ومثل هذا ونرجع كلمات أهل العلم في التفسير وإلا فكلم شيخ الإسلام تامية في مجموعة الفتوى واضح وصريح لما سؤل على بعض الطيارات وشوفنا ده من, من إنصاب شيخ الإسلام تامية عن سؤل على بعض الجماعات في زمانه الصوفية اللي كانوا بيتكتلوا وبيحزبوا ويعملوا مجموعة أو طائفة لهم ولهم قائد ولهم يعني ش يعني شيخ طريقة يعني وبيعملوا بعض غيادات الصوفية مثل هذا فشيخ سامي تامية صدق الفتوى من إنصافه ما هوش هذا الكلام اللي بعملوه ده كله غلط يقول لأ مسألة نما يتحزبو وأما الحزب أو الطائفة أو الفئة فعلى حسب ما يتحزبون عليه تحزمين عليه على, علي, على متحزمين على الحق ما فيش إشكال رأس الطائفة وأمير هذه الطائفة لو بيأمرهم بالحق ولا يتعصبون له فيش إشكال أما يتحزبون على الباطل أو يتعصبون له أو أو أعد وضع ضابط لمسألة تكوين الجماعات وتكوين الأحزاب والمسألة دي على فكرة هي نفسها نفس قضية الجماعات الدعوية خلي بالكوا يا إخواننا ال ال ال التيارات اللي ب اللي بتعيب على ال على الإسلاميين إنشاء الأحزاب السياسية وغيرها هي نفس التيارات اللي كانوا بتعيب عليهم الانضمام في جماعات الصحوة كجماعة الخونة المسلمين أو دعوة سلفية أو أنصار السنة أو تبرير دعوة هي هي فالمطلوب أن ينتظم العالم كله في جماعات وقوة ضغط وأحزاب وتسيطر على الموقف وإني الإسلاميين على وفق كلام هؤلاء يعيشوا فرادى ولا يبقوا لهم قوى ضغط ولا يبقوا جماعات منظمه ولا يبقى لهم احزاب ممثله ولا اغراء سياسي فبالتالي سيؤكلون يعني لو لو فعلنا كما يريد هؤلاء ولا ولا اي تنظيم ولا اي جماعيه في العمل لها نوع من الترتيب سياكلنا هؤلاء العلمانيه فالشيخ بيذكر بدايه ظهور الاحزاب في مصر وزي ما قلنا البدايه بتاعه ظهور الاحزاب كانت بدايه الليبراليه فاول حزب ظهر كان حزب الامه ده تاسس خلال الاحتلال الانجليزي سنه 1907 اعلن حسن باشا عبد الغزاقي عن حزب الامه سنه 1907 ضم الحزب مجموعتين رئيسيتين المجموعه الاولى الاعيان وكبار الملاك والمجموعه الثانيه كبار المثقفين اشهر اعضائه احمد لطفي السيد واحمد فتحي زغلول وقاسم امين وطلعت حرب والمثقفين اللي كتبوا في ق في قرية الحزب كان منهم طاح حسين ومحمد حسين هيكلوه سلامة موسى ولحسه إن أغلب هؤلاء كانوا رواد الفكر اللي برالي في مصر كما ذكرنا في الجمعة السابق عرف حزب الأمة بتبنيه للفكر اللي برالي كما هاجب الحزب فكرة الوحدة الإسلامية واعتبرها فكرة خيالية طبعا لأن في هذا الوقت كان زمان سقوط الخلافة العثمانية وكان بتعالى دعوات لإنشاء جماعة إسلامية أو ااا وحدة إسلامية تقوم مقام الخلافة أو إحياء فكرة الخلافة مرة تانية كبتطرح بقوة وعرض على الملك فاروق أيامها هذا الأمر لكن طبعاً حزب كم من أبلاء لكن يعني كانت الأحزاب الليبرالية ب ب ب بتعلن صراحةً معارضات الدولة العثمانية قبل سقوط الخلافة يعني وبتنادي بالأفكار القومية وغيرها لأن طريق النهضة في تصورهم يكون بتكوين دولة قومية كما هو راضع في أوروبا بعد الثورة. عرف الحزب بعلاقاتهم مع لورد كروما. طبعاً بقى قضية الكبرى قضية علاقة الأحزاب الليبرالية بالخارج، قضية التمويل خارجي وال اللي إحنا ناقشناها قبل كده الجمعة اللي فاتت. قضية كبيرة يعني إزاي هذ الأحزاب تدعي الوطنية وتدعى خدمة البلد ونا عندها برامج للإصلاحهم مثل هذا وتجد الاتصالات المباشرة دائماً مع أعداء الوطن. عرف الحزب بعلاقته مع لورد كرومر الحاكم الفعلي للانجليز المصري مع تبني الحزب لوجهه النظر الغربيه من ناحيه الفكريه والسياسي كان اظهر مواقف الحزب موقفه من الحرب التي نشبت بين ايطاليا والدوله العثمانيه طبيعي يعني ان المسلمين في مثل هذه الحرب ان وقفوا جنب مين المسلمين الدوله العثمانيه لكن ساعتها الحزب واقف مع يعني اه بيقول بينما كان الرأي العام المصري مستنفرا لتقديم العون للدوله العثمانيه خرجت جريده الحزب بكل جراه بمقالتها لاحمد لطفي السيد تحت عنوان سياسه المنافع لا سياسه العواطف طبعا الغايه تبرر الوسيله هو اللي ينفعنا مين اقول لك اللي ينفعنا ايطاليا هاجم فيها اي تدخل مصري في الحزب في الحرب المفروض في الحرب او معونه لتركيا او لليبي وقد تسبب غدر انجليزي عن تيار حزب الامه الى سخط اغلب فصائل العمل الوطني على الحزب وزعماءه طبعا الحزب بعد كده اختفى وظهر بعده حزب الاحرار الدستوريين وحزب الوفد على نفس المنهج الليبرالي اذ يعد حزب الوفد امتدادا لحزب الامه كما يعد حزب الاحرار الدستوريين منشقا عنه نيجي لحزب الاحرار الدستوريين نشا عام 1922 ضم صفه الاجتماعيه والثقافيه وكان في دفاع عن الدستور بمبادئ العلمانية وقد ورث من حزب الأمة كونه حزبا يقوم على الصافة من كبار الملائков المثقفين. جريدة السياسة كانت الجريدة بتاعته من كتب الحزب أحمد لطف السيد برضو محمد حسين هيكال وطه حسين ومحمد عزمي وأنصور فامي وكلهم من أصحاب الفكر اللي بقول. بعد كده ظهر حزب الوفد. طبعا التسمية باسم الوفد كانت من الوفد اللي شكل برئاسة سعد الزغلول اللي مفوضة الإنجليز. فلم يختلف حزب الوفد عن حزب الاحرار الدستوريين فكلاهما له التوجه الليبرالي كايدولوجيه لكن اختلاف في الشكل لا في المضمون ويمكن القول ان الجذور الفكريه تطورت وتبلورت خلال العقدين الاولين من القرن 20 وانتهت الى تبني العلمانيه بعمق وزاد الامر بظهور التجربه العلمانيه في تركيا حيث اثار الليبراليون قضايا جديده كالخلافه وتغريب التعليم والتشريع والادب اهم شيء في ااا في أفكار حزب الوفد إن إحنا نعرف من اللي تبنوا أفكار هذا الحزب ودعاوا إليه ففي صفحة 267 بيقول أهم المكتاب والمفكرون لحزب الوفد أحمد أمين وعباس العقدي تطبيق الحكيم عبدالقادر المزني وقد لاحق قابين في الثلاثينيات طه حسين بعد اختلافه مع حزب الأحرار الدستوري حزب الوفد يعد امتدادا لحزب الأمة توضح ذلك بمراجعة أسماء القيادات محمود سليمان باشا ومحمد محمود باشا وبعد كذا أحمد لود في السيد وغيرهم. نجي ل ل ال ال الرمز اللي يعني نشأ عليه حزب الوفد وكان من أبرز اللي شكله وقدين هذا الحزب ألا هو سعد زغلول سعد زغلول مؤسس الحزب ذو فكر لبغي كان معروفا بميل الحزب الأمه معضودته له لكن منصب رسمي منعه أن يكون فيه بصفة رسمية هو زعيم سياسي خطيب مؤثر ولد في الغربية نشأ يتيما وتعلم في الكتب ثم في الأزهر اتصل بجمال الدين الأفغاني لحظة يعني تأثيرات جماعة دين أفغانية على محمد عبده على سعد زغلول وغيرهم من المفكرين أو أصحاب الفكر اللي برا لي في مصر. لازم هو مدّس وشتغل بتحقيق غردة الوقائع المصرية مع الشيخ محمد عبده شارك في ثورة عربية وسجّن شهورا بتهمة المشاركة في جماعات سرية. ثم أفرج عنه وشتغل بالمحاماة ثم اختير قاضيا في مستشارا وتولى وزارة المعرف. طلب بالاستقلال فنفاه الإنجليز إلى ملطة اسمه سيشل في جزيرة فأصبح اسمه رمزا. الرمزية بتاعت الشخص اللي يطهد من ال الانجليز أو من الحكومة وغير ذلك يعني يعني الحاجات دي لابد تنبهنا لأن نحنا ما ما ما نستجيبش للعواطف بغض النظر عن مانهج الأشخاص يعني أنا يعني لما يبقى مثلا سعر زغلول يطهد من الانجليز أو ينفع أو يسجن أو يعذب أو أو أو فأنا أنصروه لظلمه لكن منساش ال ال المخالف الفكري لأن هذا الكلام نقع فيه يعني قبل الثورة الدكتور محمد البرهدي كان عند ناس كتيرة رمز اللي إيه رمز لمعارضة النظام لكنه كان معروف إنه رجل علماني أو رجل ليبرالي بي بيستقي من كل أفكاره من أوروبا التي عاش فيها أكثر مما أو أمريكا أن التي عاش فيها أكثر من عاش في مصر فلما قبل الثورة الناس تدعم الدكتور محمد البرهدي وتوكيلات حد فكر الجماعات الوطنية للتغيير كانت الناس بت بتمضي وبتكتب أرقام البطاية وااا يعني ما فيش مشكلة إن إحنا يبقى في في معاداة لل النظام مثلا أو رغبة في التغيير لكن أنا ما مضيش على بيات في ناس كده بتمد على بيات للدكتور محمد بغردي وال والحاجات ديات لازم الأحداث تعلمنا أحداث تعلمنا إن إنت تأييدك يكون لأصحاب المنهج الحق يعني ااا من العجائب يعني إن إحنا الإسلاميون لابد أن يتعلموا الدرس مش كل الناس اللي تدعمهم بعد كده نقلب عليك يعني جماعة الخال المسلمين ودعمها السابق مثلا للدكتور محمد البرادعي ودعمها السابق لحمدين صباحي ودعمها السابق لوحيد عبد المجيد ودعمها الس... عد الاسماء اللي جماعه الاخوان المسلمين دعمتهم فيما سوى الناس دي لم ي... لم لم يكن لها ذكر لولا دعم الاخوان لهم يعني حمدين صباحي راجل كان صاحب شعبيه لا شك بس فعلا ايه اللي خلاها صمد في وجه الحزب الوطني دعم دعم الاخوان المسلمين له كذلك الجماعيه الوطنيه للتغيير ودخول رموز من جماعه الاخوان المسلمين فيها كان أحد أهم الأسباب اللي جعلت يكون في حركات في جمعات الوطنية للتغيير. لكن النهاردة هؤلاء الذين دعموا من جماعات الخير المسلمين هم النهاردة إيه؟ أكثر من انقلبوا عليها وأكثر من إحنا بنقول يعني إن إحنا إن إن الأمر ده بس إن نراجع مواقفنا نراجع موقفنا يعني إيه؟ لعلنا نعترف بالخطأ نعترف نقول إن التحالف مع هؤلاء الناس كان خطأً. إن كان لابد يح يتحط الأيديولوجيات في المقام الأول قبل التحالفات السياسية. لما السلفيون كانوا ينادون بكلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، ومثل هذا يعني أن التحالفات تكون على أسس أيديولوجية أو على الأقل يعني ما بقاش في عداوة للطغيان الإسلامي كان يقال إن دا ما بفهمش في السياسة أو وسى السياسة اللي بفهمه فيها. طيب السياسة اللي بفهمه فيها إحنا شف شايفين النتائج كلها بالعكس يعني مش دل حنك سياسي ولا دا شغل خرج المراحل خالص. غي طبعا طبعا كان دعم معروف. كان دعم معروف في في انتخابات مجلس الشعب 2005 قبله يعني كان موجود في 2005 و بعد الثورة كمان كان في التحالف الديمقراطي لأن حزب الكرامة كان إيه كان في التحالف الديمقراطي عندنا هنا في كفر الشيخ من اللي كان الثالث على قائمة حزب الحرارى العدالة الأستاذ ناصر الدوينسي ابن عم حمدان صباحي عضو حزب كرم تنسيته اللي هو الوحيد عبد المجيد أحد عبد المجيد دخل مجلس الشعب على رأس القائمة حزب الحرار والعدال، عارفينه حدا ما جيده أنا تحفوهش، يعني والمتحدس رسمي باسمه جامعة... جميت كان المتحدث الرسمي باسمه جميت الانقصفة ترى بعد نسيه، سأ... دعم محمدين في رأسه أيام لا ده هم أيام انتخابات ال هي ألفين وخمسة أو ألفين وستة كانوا مع عمه النور، وأنت أصد رست الأقربة، ما أعتقدش أنت أصد يعني من تحت لتحلي يعني ممكن الله أعلم، إحنا بنتكلم على الواقع يعني. الواقع إن كان في دعم مباشر للأساتح عبد النصباعي و محمد البهادي وغيرهم يعني فذا كان كله ببزع من نوع مناضد سياسي و مناضد النظام و ضد الحكومة طموه سعد زغلول أصبح رمزا بعد أن فاهل الإنجليز تولى رئاسة مجلس الوزراء و رئاسة مجلس النواب شهدت الفترة ف فترة منتصف السبعينات التحول إلى الإمبرالية وإعادة إنشاء الأحزاب من جديد فكان عودة بقاء رموز حزب الوحدة للعمل السياسي بإنشاء حزب الوحدة الجديد برضو بعد ثورة خمسة وعشرين يناير زاد الاتجاه إلى المزيد من الحوارات السياسية والتوسع في قمة الأحزاب مما مهد لظهور أحزاب ليبرالية جديدة منها حزب الوفد الجديد. حزب الوفد الجديد ده تأسس في ألف وتسعمائة وثمانية وسبعين وعيد تأسيسه بعد الثورة أو جدد يعني ومن نشأته دخل الحزب في عدة مواجهات مع الدولة واتعرض لضغوط فتجمد نشاطه عاد لممارسة نشاطه عام ألف وتسعمائة وثمانين بعد الانفراج السياسي التي شهدتها بداية فترة حكم الرئيس السابق. يعتبر حزب الوفد الجديد استمراراً لحزب الوفد الذي قاد ثورة 1919 اول رئيس للحزب كان فؤاد سراج الدين يعني عائلة سراج الدين كانت من العائلات الكبرى في الحزب كان اخر سكرتير لحزب الوفد حاله حل الاحزاب تاكيد الحزب في برنامجه على الليبراليه السياسيه والاقتصاديه في كل اشكالها العباره التي تتصدر جريده الحزب وهي كلمه سعد زغلول طبعا كلمات سعد زغلول ورمزي سعد زغلول في حزب الوفد كبيره جدا فاللي يجيب جريده الوفد يلاقي الكلمه الثابته فوق اللوجو بتاع الحزب كده الحق فوق القوم القوه والامه فوق الحكومه دي من كلمات كلمات ماثوره يعني كلمه لسعد زغلول خاض حزب الوفد الجديد لانتخابات البرلمانيه عام 1984 في اطار تحالف مع الاخوان المسلمين برضه ده الشيخ بيذكر فائده ومثال برضه على التحالفات اللي بيحصل بعدان انقلابات وقد ادى هذا التحالف الى حدوث خلافات وثورات في داخل الحزب نفسه نظراً إلى هو التي تفصل بين التزام البرغالي بمفهوم الدولة المدنية التي يعتبر جزء سياسياً من فكر حزب ومفاهيم طيار الإخوان المسلمين يعني داخل الحزب نفسه أبناء الحزب انقسموا فيما بينهم وبين أنفسهم على موقفهم من هذا التحالف مع الإخوان المسلمين طبعاً الإخوان المسلمين ألف تسعمائة وثمانية وثمانين دخلوا في تحالف مع حزب الوحد مجلة الشعب يعني في الانتخابات البرلمانية التالية ألف تسعمائة وثمانية وثمانين أظن أو بداية التسعينيات تحالفوا مع حزب العمل حزب العمل وفي مرات دخلوا مع حزب الشعب، لا ده حزب العمل اللي كان قرده اسمه قردة الشعب، في المرحلة الأخيرة كانت تحالف الديمقراطي اللي كان فيه أحزاب الكرامة وغيره. من من برضو الحاجات اللي لابد نفهمها إن يعني حزب الوفدة في في الفترة الأخيرة من من من من بعد الانتخابات الرئاسية اللي دخل فيها نعمان جمعة منافسا ل ل لحسن برق وكان في الوقت ده برضو أيمن نور. ان الحزب الوطني عمل او يعني الدوله عملت على تدجين حزب الوفد ان هو ما يظهرش بمنظر المنافس يعني ولذلك كان الدكتور سيد البدوي كان من الرموز اللي كان في محاوله قويه للدفع بها لرئاسه الحزب عشان يكون في في ايه في داخل اطار العمل السياسي العام ما يخوش منها لذلك من العجائب والغرائب يعني ان حزب الوفد بعد الثوره يدعي الثوريه وان هو كان مناضل سياسي وان هو كان ضد النظام في حين كل اللي يعرف الدكتور سيد البدوي واللي يعرف توجهات والهيئه العليا لحزب الوفد يعلم ان هم كانوا بيسيروا في ركاب النظام السابق وان هم كانوا الديكور اللي بيجمل بيه حسن بارك المشه هو حسن بارك لما بيكون بيقول للعالم انا عندي احزاب وعندي حياه سياسيه عندي ديمقراطيه كام بيقولوا مين بيقولوا الوفد انا عندي حزب الوفد اهو حزب معارض وحزب سياسي والكلام زي كده يعني كذلك من نفس الشاكله ايضا حزب التجمع ورفعت السعيد وهذه الاشكال فمن الغرائب يعني النهارده ان الثوار واللي بيقولوا احنا ضد الفلول يضعوا ايديهم في ايد هؤلاء واحنا النهارده الاحداث بتنقلب زي ما بقول لكم امبارح في بدايات الثوره اللافتات المعلقه في الميدان من مطالب الثوره اقاله النائب العام ايه فورا عايزين يتشال دلوقتي ولما يتشال النائب العام يقول لك لا ده احنا عايزين نائب عام ثاني وانتوا عايزين ايه بالظبط عبي جديد محمود ده بتاع حسن مبارك ولا مش بتاع حسن مبارك عايزين نائب العام ده ولا مش عايزين نائب العام ده فعلا يعني سبحان الله انت تحمد الله عز وجل على العافيه وعدم التخبط كره الاخوان او كره التيار الاسلامي يصم ويعمي الابصار تخلي اللي كانوا بينادوا بالامر بالامس ياكلوه كانه صنم عجوه كانه صنم عجوه ولما جعوا كلوه ياكلوه ويطالبوا بالعكس ثاني يوم بالعكس انا قلت لك المره اللي فاتت على احداث استاد بورسعيد اول ما الشباب بتقول اهل اتقتلوا طلع واحد يقول ايه القصاص للشهداء ولما المحكمه تحكم باعدام القتله يقول لك الحريه للمعتقلين خلاص يقول لك جهنم ميكس كل حاجه وايه <تصفيق> ولا العكس حاجه عجيبه في الشكل يعني فعلا في ناس في ناس عجيبه عنده استعداد يقول الكلام وعكسه ثاني يوم بدون اي حمره خجل فا فا فا يعني حزب الوفد فعلًا من الأحزاب اللي كاب تسير في ركاب النظام السابق وطبعًا ال الأحداث اللي شهدها حزب الوفد بعد الانتخابات الرئاسية السابقة مع دخول نعمان جمعة وسد يعني تحس إن هما مثلا قالوا لهم أنت سدّت نفسك إن أنت دخلت نفس نفس الرئيس فافتعلو لهم مشكلة داخل الحزب الوفد حصل منها نزاع وحتى حصل منها ضرب نار داخل الحزب نفسه وتم إقصاء نعمان جمعة من المشهد تماما وظهور الدكتور سعيد البدوي ا لقياده الحزب وكان بيسير في ركاب النظام السابق تماما النهارده طبعا الحزب بيتحالف مع الثوار او الثوار بيتحالفوا معاه في جبهه الانقاذ لانه كله اهم حاجه يبقى ضد التيار الاسلامي الحزب اللي بعد كده حزب الغد حزب الغد تاسس سنه 2004 تراسه الدكتور ايمن نور ايمن نور محامي وعضو مجلس الشعب كان في ذلك الوقت كان عضوا بحزب الوفد الجديد ثم اختلف مع قيادتي وسعى لإنشاء حزب جديد. ينطلق الحزب من بدء الديمقراطية. آه يعني قبل ما ننسى برضو كنت عايزة أشير إشاره كده إن ال ال الورقة اللي كانوا بيتوزع في البرنامج الانتخابي لحزب الوفد في الانتخابات السابقة. لأنه رأيت ورقة منها واستغربت يعني. حزب الوفد معروف طل طول عمره يعني بالإيه بال بالاتجاه اللي برالي وأفكار سعد زغلول وأفكار اللي برالية وغيرها. لكن أنا استغربت يعني من إيه. من ال الورقة كورقة مطوية كذا باللون الأخضر وبالنخلة شعار الحزب في الانتخابات السابقة والحزب بالإيه بخط عريض كذا في المبادئ وشعارات الحزب يعني أن الحزب ينادي بثبات المادة الثانية من الدستور وأن الشريعة الإسلامية أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المرجع الأساسي للتشريع. فقلت سبحان الله يعني الموجة اللي بتتركب وكل واحد يركب. طبعا بعد الضغط الشعبي اللي حصل لما المشايخ الفضلاء وابناء التيار الاسلامي قاموا حمله قويه جدا للدفاع عن هويه البلد وتبصير الناس بالمخططات اللي كانت ترمي لاقصاء الماده الثانيه او تغيير الدستور باقصاء الماده ديت وحصل نوع من التجاوب الشعبي الكبير ان مفيش تفريط في الماده ديت بل بالعكس عايزين تفعيلها ركبوا الموجه فحزب الوفد على الرغم من انه مبادئه معروفه وعمره وجاب كلمه الشغل الاسلامي دي في مبادئه مطلقا من يوم ما انشئ في الانتخابات السابقة عشان كسب الأصوات بقى هو دغدغة عواطف ومشاعر النخبين الورق عندي يعني ومعروفة هو ممكن حتى تلاقوه موجود على موقع الحزب ال منداه بتحكيم الشغال الإسلامي أنا هو طبعًا الدعوات يعني أو منداه ببقاء على المدة الثانية فأنا عايز أقول ده مثال أو نموذج على إن يعني هم ممكن يقولوا ما يشاؤون أو يقولوا أي شيء لكن الواقع العملي تجد فيه ضد ذلك. حزب الغد اتفق أفكاره مع حزب الوفد من حيث الالتزام بالتوجهات اللي بغاليا سواء في مجالها السياسية أو الاقتصادي شاهد الح حزب انقسامات عديدة برضو نفس الكلام لما ااا تعاملت الانتخابات بتاعت الانتخابات الرئاسة 2006 اللي كان فيها أول تنافس ظاهر يعني ما بين حسن مبارك وغيره من المنافسين الوحيد يعني اللي ادري يعني ايه يكون له حضور حتى جماهيري بسبب سنه الصغير ولباقت لسنه ومثل هذا هو الدكتور ايمن نور فطبعا تعرض لمضايقات شديده وتعرض لتحجيمات وكان في اقصاء متعمد يعني لرموز حزب الغد وبعد حتى في ظلها زدت التضيقات استطاعت الدكتوره ايمن نور في انتخابات الرئاسه ديت بدعم من جماعه الاخوان المسلمين الحصول على مجموعه من الاصوات المهمه يعني طبعا حسن مبارك فاز بالانتخابات بالتزوير لكن ايمن نور بالفعل استطاع ان هو يحصل على رقم يعني يعني هو اتشاف ساعتها ان هو خطير يعني الراجل ده ممكن يعمل شعبيه فتم بسرعه في ظل لجنه السياسات والنظام السابق تدبير يعني ايه مكيده سياسيه للدكتور ايمن نور زج على اثرها في السجن بتهمه تزوير توكيلات حزب النور قضيه معروفه باسم تزوير توكيلات حزب حزب الغد تزوير توكيلات حزب الغد فراجل خد حكم بالسجن وسجن بالفعل وهو في السجن بدأ تحصل الانقسامات والان يعني والالانشقاقات داخل الحزب الغد وده أصبح في عدة جبهات لغاية مراجل بضغوط أميركية وده معروف إن بضغوط أميركية تم الإفراج صحيا عن الدكتور أيمن نور لأنه مريض بضغطه والسكر وكده فأفرج عنه قبل الثورة ويعني عاد الحزب اللي نشاطه مرة تانية. و وهو فعلا يعني مش من الأحزاب اللي تحسب على الفلول يعني مش من الأحزاب اللي كانت في في ظل الركاب النظام السابق لكنه حزب الإبرالي كما يقوله دكتور أيمن النور نفسه بيقول عن نفسه كده نبرسية تحزب جبهة ديمقراطي حزب جبهة ديمقراطية تأسس هذا الحزب في مايو ألفين وسبعة على يد عدد من الشخصيات العامة منهم دكتور أحمد جمل ودكتور أسامة الغزالي حارب رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية طبعا الدكتور أسامة الغزالي حارب رجل من رموز الحزب الوطني السابقين لكنه اختلف معاهم وكان عايز ياخد منصب او دور الصداره في الحزب الوطني لكن دور الصداره ده اعطي للدكتور مصطفى الفقي الدكتور مصطفى الفقي كان امين السياسات في الحزب الوطني وكان مستشار سياسي رئيس في مثل هذا فالدكتور اسامه الغزالي حارب لانه اكاديمي وراجل استاذ استاذ في الجامعه وكده فكان يتمنى ان هو يحصل على هذا الدور فلما لقى ان الاضواء مش مسلطه عليه اتجه لانشاء حزب مستقل وزي ما بقول لكم يعني الاحزاب دي كانت في دور ج صفوت الشريف يعني فحزب الوسط مثلا قدم طلب بقاله عده سنوات للحصول على حزب لا الدكتور اسامه الغزالي حاقب قال له انا مش لاعب انا مش عاجبني النظام ده هنعمل حزب لوحدي قام داخل لصفوت الشريف بتاع يعمل لنا حزب قام عمل له حزب في 5 دقائق يراحز على ما بدأ الحزب الطبيعي اللي برالي ومن ما بدأه وضع دستور على أسسه وبدأ ديمقراطية برالية إلغاء كافة القيود على حرية تكوين ونشاط منظمات المجتمع المدني تحرير الصحافة والإعلام من السيطرة الحكومية القضاء على صور التمييز كافةا على أساس ديني أو اجتماعي أو ثقافي وتعزيز الحريات المتعلقة بشخص المواطن طبعاً ل لرجع كلام الدكتور أحمد جمال ودكتور سامي الغزالي حرب يعلم ان هم ناس من يعني نقدر نقول انهم متعصبين ليبراليه الدكتور حجه جمال من الناس اللي معروفين لعلكم في العام الماضي واللي قبله تابعته تصريحاته الشذ حتى اللي هي لم يقبلها المجتمع وتخالف ابجديات الشريعه الاسلاميه لما قال ربنا ما يجيبش مش عارف كام في الانتخابات واتكلم على ضروره الغاء الماده الثانيه لان فيها تمييز ضد الاقباط ونفس الكلام او كلام قريب منه يعني من للدكتور اسامه الغزالي ح لكن الحزب تعرض بعد انشائه بضعه شهور الى مشكلات داخليه وازمات فاستقال العديد من قياداته اعلن دكتور رحاب جمال عن استقالته من رئاسه الحزب في 2008 في حدث انشقاق تسبب في بلبله اثرت على مصداقيه الحزب حزب الجبهه الديمقراطيه الان يعني قيادته هي مازال الدكتور اسامه الغزالي حرض وهو منضم الان لجبهه الانقاذ الوطني المزعوم حزب الجمهور الحر تأسس في يوليو 2006 برئاسة حسام عبد الرحمن عارفين بقى حزب الجمهوري والحزب المحافظين وحزب كل الاحزاب ديت هم اللي بقى اسمها ما يقولك في الاعلام الاحزاب الكرتونيه هي دي هم دول بقى اللي هو الحزب عباره عن شقه ومكتب وبس هو ده الحزب ويبقى ما يبقى فيه جلسات حوار وطني أو أيه مش عارف أيه دعوهم يبقون مسلين لشخصيات وخلاص لكن كدور وكأفكار وتوجهات حتى توجهاتهم يعني ممكن تكون كلام حبر مكتوب على ورق يعني تأسس الحزب الجمهور الحر في يوليو 2006 برئاسة حسام عبد الرحمن وهو حزب يبغى لي ديمقراطية يؤمن بمبدأ اللي يبغى لي الاقتصاد قائمة على الاقتصاد الحر يصدر الحزب جريدة الجمهور الحر ععينه رئيسه في مجلس الشورى. حزب المحافظين تأسس حزب المحافظين في مارس 2006 برئاسة مصطفى عبد العزيز برضه حزب له طابع اجتماعي سياسي يقبل بالاخر ويؤمن بالفكر الديمقراطي يقوم على توسيع مفاهيم المواطنه واطلاق الحريات على ان تكون الحريه في منطقه الوسط بين حقوق المواطن وحق الدوله في من منطلق ان الحريه مسؤوليه كده ده عرض سريع للاحزاب اللي كانت مع نشاه الاحزاب في مصر في بدايات القرن الماضي وبع وبعض الأحزاب حتى الحديث. لانا عايز أقوله إن المشهد الآن لو إحنا نتكلم على المشهد الآن المشهد بعد الثورة مع إطلاق الحريات في تشكيل الأحزاب يعني اللي ص صارت أقرب ما يكون إلى يعني إيه عايزين نقول نسميها إسهال أحزاب خلاص كل تلات أربع عش عجبهم حتى يقوموا رحين وعاملين حزبيات وصار بعد ما كان في تضييق شديد جدا على تكون الأحزاب من لجنه شؤون الاحزاب قبل ذلك صار الامر المعاكس النهارده ان ممكن البلد ممكن يكون فيها اكتر من 50 حزب باسماء لا لا لا تعرف يعني لها مثيل فلكن تقسيمه عامه كده ان الاحزاب بعد الثوره خدت اشكال معينه في احزاب ليبراليه كانت موجوده سابقا زي اللي ذكرنا اسمائهم ديت وجددت نفسها وركبت موجه الثوره وطبعا في عندنا الاحزاب الاشتراكيه لان الكتاب ما جابش سيرتهم خالص حزب التجمع حزب ال والحزب الناصري وحزب الاحرار الاشتراكيين هم على فكره يعني في الاونه الاخيره من شهر كده تقريبا عملوا تحالف تحالف في 6 احزاب اشتراكيه في مصر مصر فيها 6 احزاب اشتراكيه مرخصه يعني بالفعل قائمه بالفعل 6 احزاب اشتراكيه معنى افكارهم حاجه واحده يعني لكن كل مجموعه بتعمل لها حزب في النهاية يعني الشهر الماضي الست أحزاب الاشتراكية دو عمل اندماج في الحزب الاشتراكي المصري تقريبا تقريبا اسم اسم الحزب الاشتراكي المصري فدي الأف الأحزاب الاشتراكية اللي بتتبنا الأفكار النصرية وأفكار العدالة الاجتماعية المزعومة وركوب موجة حقوق الفقراء والعمال والمحتاجين ومثلها دي مجموعة وعندنا مجموعة من الأحزاب البرلية زي حزب الغد وزي حزب الوفد وزي حزب العدل بتاع مصطفى النجار و وووزاي حزب المصريين الأحرار اللي نشأ أيضا بعد الثورة وكان واضح تمويل ال ال النجيم سويراس ليه عشان كده حتى الحزب خد شعبية وسط المصريين وغيرهم وصار لي تصويت كبير بسبب المسألة دي فدي مجموعة من الأحزاب اللي برالية بعضها كان موجود قبل الثورة بعضها انش بعد الثورة في عندنا مجموعة أحزاب اسمها أحزاب الفلول أحزاب الفلول دي عبارة عن رموز الحزب الوطني السابقين واللي كانوا بيسير في ركب النظام السابق دولت بعد ما بعد الثوره بداوا يعملوا احزاب عشان يبقى لهم موطن قدم في السوق زي حزب المحافظين وحزب ال ااا حزب السلام الديمقراطي وايه و... لا الجبهه لا الجبهه كانت موجوده قبل كده يعني مجموعه من الاحزاب ما تقريبا 6 او 7 احزاب يعني القضيه كلها ان هم كانوا رموز من النظام السابق اهي آه وحزب الحرية نعم حزب العدل بتاع مصطفى النجاح و إيه حزب الدستور آه حزب الدستور حزب الدكتور محمد البغالي عده نشأ مؤخرا يعني وحزب اسمه حزب المؤتمر بتاع عمر موسى عمر موسى عمل الحزب وحزب طيار الشعب بتاع حمد الدين كل دي أحزاب بس يعني حزب طيار الشعب بتاع حمد الدين ممكن نحسب على الكتلة الاشتراكية النصرية شوي يبقى عندنا أحزاب فلول وعندنا أحزاب عالمانية وعندنا أحزاب نصرية اشتراكية وفي عندنا مجموعه من الاحزاب بتبنت تيار كده سموه تيار الوسط اللي هو حزب الوسط وحزب الحضاره حتى هم عملوا اندماج او تحالف مؤخرا حاتم عزام بتاع حزب الحضاره مع حزب الوسط عصام سلطان وابو العلا ماضي وممكن ينضم لهم هو فعلا مصر القويه هيبقى فيها على زي شكل وهيخش زيهم حزب مصر بتاع عمرو خالد الاربع احزاب دول على بعض كده ديت احزاب هما بيسمونه فضفاض أحزاب الوسط اللي هو إيه اللي هو يعني خرج عن الطائر الإسلامي بسبب خلافات معهم أو غيرها وأقرب من الطائر البرغالي أو العلماني وبتكلم كلام قريب منه جدا لكن بيقول أنا عندي مرجعية حتى أنا سمعتها في مؤتمر بتاع علم دماغ بدهم بيقول لك إحنا عندنا مرجعية الحضارة الإسلامية يعني في أحزاب بيقول لك أنا مرجعية الشريعة الإسلامية هو بيقول لك أنا مرجعية الحضارة الإسلامية يعني إيه مش فهمي ايه قصه الحضاره يعني يقول لك ايه الاسلام كله كده الاسلام قلت لك قبل كده الاسلام الليبرالي اللي هو ايه بقى الاسلام بتاع الوسطيه والتسامح والرحمه ولول الاسلام الشيكان فوق الاسلام المودرن او الاسلام الليبرالي او الاسلام الامريكي هو دول بيقول احنا بتوع المرجعيه دي خلاص هي انت هتستفيدي لما تعرف التقسيمه دي في ايه ان الاحزاب ديت ما بتعارضش المشروع الاسلامي لا واحده واحده جايين له فاحنا عندنا مجموعه الاحزاب دي ما بتعاديش المشروع الاسلامي بدايتك يعني حتى مواقف حزب الوسط ومواقف حزب الحضاره من الاحداث الاخيره ممكن تكون مواقف متزنه شويه يعني لكن في نفس الوقت هم ما بيتبنوش طرح المشروع الاسلامي صراحه ما بيتبنوش تطبيق الشريعه الاسلاميه ما بيتبنوش مساله الحلال والحرام في السياسه والحاجات ديت هو بيقول ديت احنا مش عايزين احنا عايزين نتبنى ايه مراجعه الحضاره الاسلاميه دول الوسط والحضاره الوسط طبعا عصام سلطان وابو العلا ماضي والحضاره حاتم عزام ومصر عمرو خالد ومصر قويه ابو عماد فتوح نيجي بقى الكتلة الأخيرة إلى الأحزاب الإسلامية أو الأحزاب ذات المرجع الإسلامي. طبعًا الحزب دي ما كنش موجودة على الساحة يعني بشكل واضح إلا بعد الثورة لأن كان بيحظر تكوين الأحزاب على أساس دين. بعد الثورة سمح بهذا الأمر وطلع وطلعت الحزب تقول أنا أدعو إلى تطبيق الشريعة الإسلامية. أنا داخل مجلس الشعب عشان ااا ااا ااا وطالب أو نادي بتطبيق الشريعة الإسلامية. أول هذه الأحزاب تكوينها كان حزب الحرار العدالة. وبعدها بسبعة أيام أو عشرة أيام تكوّن حزب النور ب بالمرجعية السلفية المعروف واللي حزبين خضو الانتخابات طبعاً كان في محاولات صغيرة تكون أحزاب أخرى في ذلك الوقت وتكون بالفعل حزب الأصالة وحزب البناء والتنمية لكن دي يعني ظهوره على الساحة ما كانش قوي وحتى مشاكلتهم يعني حزب المسن الأصالة كان أعضاءه في مجلس الشعب ثلاثة بس حزب البناء والتنمية كان أعضاؤه في مجلس الشعب ستة أو سبعة ودخنين في تحالف مع حزب النور لكن الأحزاب الكبيرة كانت حزب النور وحزب الحرارة والعدالة الأحزاب دي بتؤمن بمرجعيات شرعية إسلامية وتطبقها وذاي ما هو مكتوب في برامج هذه الأحزاب لكن ال لابد أن نفهمه عشان برضه نرجع لمسائل مشروعية تشكيل الأحزاب مشروعية العمل السياسي عشان نكون وسطا بين الطرفين وسط بين الطرفين إيه الطرف الأولاني اللي بيقول الأحزاب مش من الإسلام والتحزب منهى عنه والحزبية المقيتة والتعصب واا والالحزب دي كفره وفتوى العلماء في هذه الأحزاب أنا عايز أقول إن الكلام ده ممكن ينطبق في تحذير العلماء المتقدمين أو يعني المعاصرين اللي توفوا رحمهم الله زايد الشيخ بن وزر العباب بن عثمانين من اللي حزب كلامهم كله كمنصب على الأحزاب اللي كانت موجودة في زمنهم هو الشيخ الألباني كان أيامه حزب النور. الشيخ الأرمن كان الشيخ النعيمين كان أيام الحزب الحزب الإسلامي أبدا الشيخ لما كان بيسأل على الأحزاب والانضمام لها كان بيب أوهو بيتكلم على عدم شراء الانضمام للحزب في في ذهنه أو بتكلم على حزب التجمع خلاص أحزاب الحزب الوطني الحزب ال... وهكذا ف يعني عايز أقول إحنا في طرف بيمنع تكمن الأحزاب خالص وبيحظر المشاكل السياسية وقول الشرع لن يطبق عن طريق السياس أو الشرع لن يطبق عن طريق البرلمان ده طرف خلاص عايز أقول إن الطرف ده لو لا يعني نحمد الله عز وجل إن ال إن هو يعني إيه ما ما أثرش على قطاعات كثيرة من الناس وإلا ل كانت الساحة تركت خوايا العلمانيين فكانوا أكلوا الأخضر وليبس وفي طرف تاني هو الحل كله في السياسه الحل كله في البرلمان وتجيش كل الجهود والطاقات والافكار وكل شيء يجيش لخدمه الحزب ولخدمه السياسه ولخدمه البرلمان نقول ان الوسط ان تعلم منهج الانبياء في التغيير وتسعى بكل ممكن ومتاح طالما ما فيش مخالفه شرعيه لتغيير الواقع الذي نعيشه انت تعلم ان منهج الانبياء في التغيير هو دعوه اقوامهم ودعوتهم الى التوحيد الحق وتعليم الناس العلم وردهم الى الله عز وجل ونشر فيهم الخير والفضيله ونشر الشرع فيهم ما هو تطبيق الشرع مش هياتي عن طريق قوانين تصار عشان كده قلنا ايام الدستور ومن بعدها ان الشرع مش هيطبق باقرار الدستور فقط والشرع لن يطبق بتغيير رئيس او تغيير رئيس وزاره او تغيير قضاء كل ده لن يطبق الشرع لانه يطبق الشرع الا الناس بانفسهم هم شوف النهارده ان ال ال ال كم الاحتقان اللي عند الناس من بعض القرارات الشرع ده ان يطبق اتخيل بقى لو في قرارات اشد من ذلك فيها صرامه في تطبيق الشرع الناس لا انت تقبله يبقى متى سياتي تطبيق الشرع لما يتغير الناس وانا قلت لكم قبل كده ان احنا بنجني ثمار 30 سنه من الافساد عن طريق وزاره الاعلام ووزاره التعليم ووزاره الثقافه لما يتغير الكلام ده سيخو ساعتها ان الشرع ان الشرع سيطبق وان الناس ستقبل احكام الشرع ساعتها حتى لو في ساعتها احزاب اسلاميه ومفيش لكن الناس ستطبق شرع الله عز وجل فالتوسط في مساله الاحزاب دي ان تعلم انها وسيله لا غايه أنت علم أنها ذراع لتطبيق الشرع وليست كل الجسد. الجسد هو الدعوة إلى الله عز وجل. عشان كذا لما يقال مثلاً إن الإسلاميون تركوا السياسة، تركوا ال ال الدعوة إلى الله وذهبوا للسياسة هذا ننكره. غلط. لو فعلوا ذلك لا نكرنا عليه. لكن الواقع غير كذا. الواقع إن دا ذراع له العاملون فيه. والأذر الأذرع الأخرى للدعوة بتعليم الناس العلم وبرد الناس إلى الله وانكار المنكرات والوقوف بالمرصد أمام السياسيين ليه لردهم عن خطئهم لما يقولوا صكوك وفهم خلافات الشرع إنه لهم لا تتعارض عن العلماء الأول لما يقولوا تعاون سياسي او تعاون سياحي او تعاون اقتصادي مع ايران نحذر من خطر الشيعة ونحذر من خطر دخول هؤلاء هو ده حراسه العقيده التي ينبغي ان يبقى عليها اهل الديانه ولا تشغلهم السياسه عن هذه الحراسه ايوه يعني هو نحذر النص الدستوري ما اتغيرش على فكره يحذر تشكيل الاحزاب على اساس ديني لا ما اتغير بس كان قبل كده ما النصوص بتبقى موجوده بس بيفصلوها على مزاجهم كان قبل كده صفوه الشريف يقول لك يبقى اي واحد بدعني يبقى اساس ديني نلغيه الان ما زال النص موجود بس معنى ان انشاء الاحزاب على اساس ديني ان يشترط في تشكيل الحزب الا ينضم له الا فو الا المسلمين او الا النصارى هو ده اللي يمنع تشكيل الحزب يعني واحد طلع النهارده قال انا هعمل حزب المسلمين بس لجنه الاحزاب ترفضه واحد قال هعمل حزب للشيعة بس لقيت الحزب بترفضه واحد قال له أعمل حزب للنصرة بس لقيت الحزب بترفضه فالنص مازال موجود لكن صفوة الشريف قبل كده كان بيستخدمه إيه بمزاجه حزب إذا حزب الوسط يقول له لا أنتم حزب على أساس دين ويلغيه و... أنت أصدك كده؟ يعني القصة ذا ودلوا نايم على السين مساويين لبيت المسلم ويسافر على غيره يقول إن هي الحزب المقام على السين مساوي المبنى اللي مساوي في, في العمل السياسي مش المساواة المطلقة رحمك الله ما فيش إشكال؟ إل المشكلة ما نعمل حزب أنا مش ممكن أعمل جمعية خيرية وأقول جمعية مفتوحة لكل الناس للاستفادة من خدمات الجمعية على حدٍ سواء وخش واحد نصراني واحد مسلم فش مشكلة إحنا كنا بلا تفعيل سياسي يستوعفين نصراني والمسلم ممكن إل مشكلة للاستفادة من خدمات الحزب والاستفادة من التصوت وغير ذلك ما هو المداخله وكلامهم على الاحزاب انا قلت لحضرتك انهم بيمنعوا من تشكيل الاحزاب مطلقا والكلام ده ايضا نابع من كلامهم السابق في منع الانضمام للجماعات الاسلاميه وشوف كلامهم الهدام بقى على الجماعات الاسلاميه اللي موجوده وان هي جماعات بدعيه ومثل هذا فانا ارى ان دول يعني ما يعني لا يلتفت لكلامهم وان هم خارج السياق خارج السياق يعني ايه يعني يعني خلاص الزمن عدىهم يعني الزمن عدىهم ما زالوا متمسكين بنصوص زي ما قلت فتاوى العلماء لحاجات سبقت هذا من العجائب، العجائب إن المدخل اللي عندهم نوع من ال يعني ال ال ال الارجاء في مسألة التعامل مع الحكام وكده يجيبوا كلام الجهاديين اللي عندهم نوع من الغلو وفي مسألة تكفير الحكام حاجة عجيبة، لكن في الجملة يعني هو كلامهم في المسألة ديّة من قطب فتو العلماء، طيب مش أنت بتقول علماء، طيب فتو الشيخ, الشيخ بن باز وفتو الشيخ بن عثمان وفتو الشيخ الألباني في جواز المشاركة السياسية لأهل الجزائر وأهل ال وأهل الكويت، طيب يعني ما وبعده؟ و الكلام ده قبل الثورة قبل ما تنشأ أحزاب ويطلع حزب يقول أنا حزب بأدعية تطبيشها الإسلامي فيعني لو أنا أقول لو كان هؤلاء العلماء أحياء لقالوا كما قال لنا العلماء اليوم مشايخ مصر جماعا كلهم وحتى كثير من مشايخ السعودية أفتو بجواز إن ال ال ال إنشاء الأحزاب الإسلامية خلاص بالوجوب ذلك حتى لا تترك الساحة خالية لبني علماء فكرة الجزائر فاشلة واللي كانوا متخوفين من ذكرها فكرة الجزائر في مصر قياس خاطئ قياس خاطئ تماماً لأن الأمر مختلف جداً ال ال في مصر كان الثورة شعبية خلاص وما كانتش ال ال ال قصة قصة إسلاميين فقط ماشي ومسألة تدخل الجيش ذا ما حصل مع جبهة الانقلاب الجزائر كانت غير محتمل الورود في مصر فا فتش تشبه مصر إن مزق الجزائري حتى الآن إحنا مزينا مزق جزائري خالص ولا زينا مزق التونسي ولا زينا مزق السوري مصر الوحدة هكذا إيه هنا الالاشكال يا اخواننا حتى أنا أنا بقول لكم في بداية الكلام المسائل إن انشاء الأحزاب مشكلة سياسية مسألة اختلاف آل معاصرين خلاه في مسائل الخلاف ماشية سيد اين أنت شايف إن مشكلة سياسية لا قيمة له وإن انشاء الأحزاب مش مش مفيد ضرائك في نصوص تمنع من منه طب ما في علماء قالوا جوازه يب أندخلها في إطار مسائل الخلاف اللي ايه السائر خلاص اين أنت مش مشارك وش مش استدوم هذ الأحزاب جزاك الله خير خلي في جنب ويسيب اللي مؤمنين بالامر هذا يشتغلوا لو لم لو لم تدعمهم فلا تثبط من عظمتهم فضلا عن تبديعهم وتفسيقهم وتكثيره ماشي جزاكم الله خير